الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين في الشرفة وبعد اخوتي الكرام كما قلت الواحد عاثة في الأرض فسادا فهذه المجالس تكفر وهذه المجالس علها, علها هي الحسنة التي نتقرب بها إلى الله لتفعلها في فيعفو الله عنا بها قبل أن أبدأ لها ألفت الانتباه لأمر فالإخوة ما أدري الزهد في العلم مصيبة ليست بعدها مصيبة وعدم والنظر في النفس أنه لا عوز له لأن يسمع من كان قرينا أو كان دونه أو كان أعلى منه فهذه في النفس في النفس تولد الكبر وليس نبلا في طلب العلم أن يفعل ذلك لما ابن أعين كان يقول النبيل يعرف من ثلاث أنه لا يأۡنف أن يتعلم ممن هو دونه أو ممن هو يكون قرينا له او من من هو فوقه, فوقه ولذلك ابن عباس يقول اسعد اللحظات في حياتي ثلاث ان اقابل من هو اعلم مني فاتعلم منه يبقى انا هسمع إذا اذا لقيت الذي هو اعلم مني ساسكت لاني سأعرف اني سازد علما بكلامه فاسكت واتعلم منه او كان من كان قرينا لي فادرس ولا اسكت المذاكرة والمدرسة تثبت العلم او تضبط بعض العلوم المشوشة قال او من كان من دوني يعني هو اقل منه فهذه غريمة اهتبلها يعني انا اعلمه فانا افوز وأزرع فيه فبه اكرم فيعني انا الاخوة ليس لهم ان يزهدوا في العلم لا سيما ان هذا علم علم عزيز اخونا الفاضل فضل الشيخ بيتكلم في مسائل من الامام مكان نحن احواج ما نكون لها لا سيما واننا بينا بان الساحة الان ليس فيها الا من علماني يريد هدم الدين أو إلّا رجل يعمق الديانة بلا علم، يعمق الديانة بما بلا علم داخل تحت عموم قول, قول إن قول ذلك على ربانات تدعوها ما كذّن عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعاها حق رعايتها وأيضا أذكر ضلا كثيرة جدا قد طفحت على الساحة وقد أطلت ب على الأمة الإسلامية وهذه مضارها أعظم مما تكون لأنك الذي لا, لا تحترس منه لا تحترس عنه فهذا يضرك أكثر مما تحترس عنه لا, لا تستطيع أن تتقيه فهو داخل عليك باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الديانة وهو أصالة يعمل الفتاة في دينك فالناس أحوال ما يكونون إلى إتقان العلم في هذه الأونات وهذه الأزمنة الأزمنة أزمنة العلماء وطلبة العلم والله الذي لا, لا إلا هو لأن الهجمة, الهجمة العلمانية الشرسة على ديننا اوسع وأقوى وأعظم تأثيرا مما كانت قبل فالآن حتى الناس يعني الناس العوام الذين يقال فيهم منهم يعني من المتدينين بالفترة كلام ليس بصحيح بحال من الأحوال ده, ده ليس بصحيح بحال من الأحوال ده بالفترة هم ضلال ده نحن في بالفترة ضلال ولا لا كلكم ضاد إلا من هدايته الا بعد استواء الإسلام علينا وايضا ميثاق الذر على التفسير الذي فسر كل مولود يولد عليه على الفطره لكن نحن حتى لو كنا الفطره فطره مستويه لو ترك المرء لنفسه فهو على هلاك فاذا اخذنا التفسير الصحيح لا لا كل انسان مستوي وكل انسان ولد على الفطره لو ترك لنفسه لظل ولو ترك للناس لذل فهو بين مهلكتين لا نجاة له من بينهما إلا الاعتصام بالله لا يفعله والله جعل سبيل الاعتصام به هو العلم ترقت فيكم ما أنت ما ما أنت مثلكم ينطضلوا بعدي كده أبدا كتاب الله والسنة وهو لابد من علم كتاب الله والسنة نفصل فعمق العلم الآن نحن أحوى ما نكون إليه سألت ترنتباه إلى ذلك فيؤزيني جدا أن أرى الأخوة تذهب في أمور هم أحوى ما يكونون إليه لاسيما أن الأمور التي تطرح من الأهمية بمكان طيب عندنا الكلام على أيضا الشرك من القديم والحديث الحديث تكلمنا الأسبوع الماضي على مظاهر الشرك في مسألة صفه ما زلنا بالكلام على مظاهر الشرك في ربوبيه الله جدا في فانتحال صفه من صفات الله جدا في كصفة علم الغيب فهذه كما بينا قبل ذلك بأن من اعتقد بأن هناك من يعلم الغيب او يشارك الله تعالى في علم الغيب فإن هذا شرك في ربوبية لأنها صفة خالصة لله للا في علاء لا سيأمر الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات يعد إلا الله وقال قل إنما الغيب لله إنما يصبح في الغرض المقصود فأنا في هذا الباب أيضا باب السحر والكيانة وإتيان العرافين نفس الأمر لأنه لا يأتي الكاهن ويسأله إلا وهو يصدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتى عرفا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر بما أنزل على محمد لا تيما وأنه تجذيب لله أولا والأمر الثاني أنه شرك مع الله أحدا في صفة خالصة مع محضية الغيب لله للا في علا في صفة خالصة لله لله في علا وأيضا ضرب الودع والرمل وغير ذلك كل هذا أيضا يدخل في هذا الباب لأنها تخبرك بالمغيبات والإخبار بالمغيبات إذا قلنا على التقسيم المشهور الذي فصلنا قبل ذلك وهو أن الغيب, أن الغيب غيبان غيب نسبي وغيب مطلق الغيب النسبي هو الذي غاب عني وكان ظاهرا لغيري كأن مثلا ان كنت أنا هنا والآخر موجود في بلاد السعودية مثلا حماها الله وحفظها من كل شر من فكر الخوارج الله والروافد الخبثاء فنقول لو لو قلنا هناك الذي يد... يحدث هناك انا لا ادري دعك من الاخبار الان لو الآن الذي يدري في مكه مثلا في المسجد الحرام انا لا اعلمه لكن الذي في المسجد الحرام يعلم ما وحتى هو لا يعلم احاطه لكن يعلم ما يدور بجانبي مثلا فهذا غ... هذا غيب نسبي لذلك نقول هناك مغيبات نسبيه يعلمها الجن ولا يعلمها الانس فالجن ممكن يخبر الكهنه على هذه المغيبات كالذي سرق مثلا شيئا سرق مالا سرق امرا من مدهن والجن معه فيات الجن هذا يسال الجن الآخر فيجيبه يقول له الذي هو فلان ووضعه في المكان فلان فينطلي على السائل أن هذا من باب الاخبار بايش بالغيب فيربط الغيب النسبي بالغيب لي المطلق فيجر إلى ذلك فالمسائل مسائل عويصه جدا لذلك هو ممكن ياتي يستشيرك يقول لك هو أخبرني ووجدت المكف في المكان فلان. نعم هو أخبرك ونعم هذا لكن هذا ليس غيب ايش ليس غيب مطلق ليس هذا غيب نسبي هذا الغيب غاي نسبي غاب عنك لكن لم يغد عن الجن الذي كان مع مع السارق والكلام أن, أن, أن, أن الأول يجر إلى الثاني ذلك لما جاء الشرع جاء بحسم حسم المتدة وسد الزريعة فالأول سيجر إلى الثاني فلذلك أبي لك أنه ات الكاهن معناه أنك تستصر في النهاية إلى تصديقه في الدعاء المطلق ولذلك النسلم لما قال ذلك قال له ألم, ألم ترنا أخبارنا بكذا وكذا فقال النسلم بين لهم أن الجني يركب بعض بعض فأتهم يقرقرها بالكلمة في أذني فالآخر إيه يجذب معها مئة كذبة ولذلك لما قال النسلم لابن صياد قال له يأتيني صادق وكاذب قال خلط عليك ثم قال خبأت لك خبيئة قال الدخ فقال للنبي صلى الله فلن تعلو أيه قدر إخسَ فلن تعلو قدر من مظاهر الشد في ربوبية مسألة من أهمى مكان مسألة التشريع مظاهر الشد في مسألة التشريع الحكم والتشريع الحكم والتشريع محم هذا خاص للذين في لا يجوز بحلمه أن يشرك الله أن أن يجعل الله أن في هذا الباب بحلمه أن يجعل الله أن دادا في هذا الباب بحلمه حوالا فالله لو على له أحقية التشريع وله محض الحكم سبحانه جل في على لابد أن ألفت الانتباه في هذه المسألة على ما توسعت فيها قبل ذلك أعتقد في الكلام على الروافد أو الخوارج في الاصول فرقه فأنا الآن ألفت الانتباه إلى مهمات في المسألة ثم أتوسع فيما يستحق التوسع فيه وأقبض في ملاء يتحقق التنسع فيه غير أنني لو أشرت لن أشير اجمالا يفيد إخلالا أو به الإخلال لا إجمالا ليس فيه إخلال أقول البعض يحس جعل أن الحكم بغير ما الله أو جعل التشريع والحكم اللاجئة للفعلاء حصره فقط في الحدود بجلد جلد الزاني البكر وتغريبه مائة عام يقول إن لم تجلد الزاني مائة, مائة فأنت لم تحكم بما أنزل الله حصر الحكم والتشريع في الحدود في المثال الحدود والجنايات مثلا كقاطع ياب السارق أو قاطع القاتب أو رجم الزاني أو جلد الزاني البكر مثلا أو جلد شارب الخم ومن من حصر التشريع والحكم اللاجل في أولاد في مسائل الأسرية في الطلاق والنكاح والخلع وأيضاً الكلام على الظهار والإلاء فقال هذا حكم الله لا لا يجوز لك أن تخالف حكم الله في علاه هذا حكم الله هو عنده هذا حكم الله أو من جعل حكم الله لا في علاه فقط في التشريع العبادات الظهر أربع ركعات الأشياء أربعة هذا هذا منتشر بين الناس وكل من تكلم بهذه المسائل يأتي يأتي بال بالحص ولا ينظر النظرة الصحيحة اللي هي نظرة الأباد المحضرين لله أن الجوانب الحياتية بأسرها والجوانب الأسرية بأسرها والجوانب التي هي علاقة الشخص بالآخر بأسرها وجوانب العلاقة بين العبد وبين ربه بأسرها هي لله محب تشريع الله جدده لتعضاه فحكم الله وتشريع الله جدده يدخل في هذه الأمور لذلك نرى لو رجعنا لأنفسنا وإلى بيوتات بيوتاتنا فإننا لم نحكم شرع الله في بيوتنا في في البيوت الخاصة لنا بيوتات المسلمين نحن لا نحكم فيها شرع الله في ولاه أي شيء فيه خلل وفي حيدة عند شريح فأنا من حكم شرع الله في ولاه فلا نحكم شرع الله بناءنا لكن في فرق أن يكون الهوى غلب والمعصية مقر بها وبين الجحودة وغير ذلك لكن نحن نقول هذا هو حكم الله لابد أن يكون على الج... على جميع البيوتات في جميع الأحوال في جميع الحالات الأسرية والحياتية والمعاملاتية والعبادية كلها محض حق لله جل فيه علاجه تشريع محض حق لمن لله جل في علاجه أنا الانتباه لهذا الباب لأنه من الأهمية بما سأقول إخوة الكرام التحكي الحكم والتشريع هذه صفة نصفات الربوبية هذا محض خصوصية لله جل في علاجه التشريع حق محض لله وهو من المظاهر الربوبية فتنحية ذلك أو اعطاء هذا صفة لعبد العباد فهذا جعل له Vielenロه اندادا يكون هذا شرك في الربوبية دعك أن شرك في الربوبية إلى الشرك في الاشر في الالهية هذا امر آخر لكن هذا شرك في الربوبية فنقول أولا التشريع حق محض لله جل في علاية التشريع حق محض لله جل في علاية لا سيما وأن الله قال في التعميم في كل شيء قال قل إن الأمر كله ها لله قال قل إن الأمر كله كله وهذه نص في العموم كل امر كما قلنا في الجوانب الأسرية في المعاملتية في العبادية في التحكيم بين الناس في علاقات في العلاقات مع الغير سواء أهل الإسلام سواء أهل الفجور على سواء أهل الكفران هذه كل هذه ضبطها الله تعالى ويحق محض التشريع وتشريعنا حق محض وتشريع لله جل في علاه لذلك قال الله عموا وما اختلفتم فيه من شيء من شيء نص في العموم من شيء سواء من زائدة ليست زائدة والله يا صاحب اللغه العربية هي زائدة كليست زائدة هنا الايش للتاكيد على ذلك تنصيص كل شيء اختلفتم فيه بقول لله رسوله حكم الله سواء كان صغيرا أو كان كبيرا وما اختلفت فيه من شيء فحكمه الى الله قال الله وعلا وانزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس فيها في ما اختلفوا فيه ومختلفي الذين اتوهم من بعد ما ااتهم البينات قال وانزل معهم الكتاب والميزان سوره البخاري. وانزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس ب... وانزل معهم الكتابه بالحق ليحكم بين... ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وانزل أقل کتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الكتاب هو الذي شرع الله أجلت في اعلى الدumber 6 قال الله أجلت قد أنزلنا عليكم كتاباً فيه ذكركم تشريع أيضاً الرفع والعلم والتمكين والنجات. هذه الأدوات الخ genom في كتاب الله أجلت في علاء وقد قال الله أجلت wealthy وأنزلنا... إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله بما اراك الله قف عندها قال الله تعالى إن انزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ما الفائده يقول انزلنا لك كتابا بالحق لتحكم انزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله طبعا المتهوكون فاهموها بما اراك الله بما ترى لك من اجتهادك وانت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا يوافق سياق الايه هل هذا فهم هذا هذا قول البطلين هذا قول شيطان الرجيم يريد أن يدخل على الناس امر ديني نظروا على خد إن أنزلنا عليك كتاب الحق الحق هنا في الكتاب صحكم بما فحكم بالناس بما بما أراك الله في ايه؟ في الكتاب بما أراك الله في الكتاب بالكتاب ولذلك الله تعالى بينا أنه أنه أنزل الكتاب لأن الآية تبين ذلك وأنزل مع الكتاب بالحق ليحق من نفسي ما اختلو في يعني بيش بالكتاب وقد قال الله جل في علاط قال بما أراك الله يعني بما علمك الله من كتابه سبحانه جل في علا لذلك قال إن أنزلنا لك الكتاب الحق ليحق من بما بما أراك الله يعني بكتاب الله جل في علا ثب وما معنى بما أراك الله قال بما أرانا الله يعني بنفس النص الذي قاله الله جل في علا والأمر على ما يظهر أنام كأم الله حكم وبين أن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر قد يأتي المدعي ببينة زور وهنا أنا لا يبقى أنا الآن عشان تعلم ما معنى بما أراك الله يعني أولا تأخذ النص التأثيري من كتاب الله وعند التطبيق بما أراك الله يعني بما أراك الله من الكتاب وبما أراك الله من الاجتهاد فالاجتهاد عنده عند التطبيق افهموا لأن هذا الباب انتم تنتبهون لما ألفت الانتباه إليه لأن ممكن يؤخذ بما أرآك الله على أساس أن هذا المسألة مسألة اجتهادية فلما تقولون حكموا بشرع الله ما المسألة اجتهاد بما أرآك الله فمفهوم فأقول أنت كذا أنت أنت بهذا ضل مضل الحق بما أرآك الله بكتاب الله جل في علاه. وأيضا فيها لمحه من, من الذي تكلمت به لان الشيطان لا يمكن ان يغر الانسان بمحضيه الباطل لابد ان يجلي له إيه؟ بعد بعض الحق ولذلك الله العقل ولا تتبع خط الشيطان لانه يجلي لك بعض الحق ليغلف الباطل الذي عنده بهذا الحق اليسير الذي يدخله فبما علاقه الله فيها اشتهاد نعم اشتهاد وين اشتهاد عند التطبيق اشتهاد عند عند التطبيق على المعنى الذي يقال حكم الله في المساله كذا هل ينطبق الوصف تمام الانطباق على من سيحكم فيه الحكم او يطبق عليه الحكم ام لا هنا ياتي بما اراك الله على الاجتهاد اضرب مثلا بالمثال يتضح المقال لان المساله من اهميه بمكان المراه التي زنت واتي بها وتهيا عمر بن الخطاب ان يرجومها فقال لها زنيتي أعترفت وأمر الخطاب يبين أن مساءة الحد ذا إما, إما بقيام البيينة أربعة شهود أو ها الاعتراف وعنده أو الحبث وهذا كلام فيه خلاف فرخ عند العلماء جيد لأنها ممكن تحبل بغير الجماع لأنها ممكن تلبس توب الرجل ويكون علماني فتخصب بالبويدة فتحمل فهي مسألة خلافية في الخير طيب فنقول الآن قام يسألها لتعترف تعترف تصريحا أمام عثمان وعلي وجميع الصحابة. قال لا زنيت خالد نعم نعم زنيت بدرهمين ده دا, دا, دا, دا, دا بجاحة وسط للوقاحة لو كانت تعلم أنه إيه على الحرمة ذاك كلامها دل على براءتها بفضل الله لا فماذا قالت قالت نعم مع مرعوش بدرهمين فنمسى فعوم الخطاب وقف على ذلك فقال عثمان نعفان يا أمين ممنين. أرى نا لا تعلم الزنا ما تعلم حومة ذات الحب ما تعلم حومة الزنا فماذا قال أم الخطاب الحمد لله الذي أنجاني مش أنجاه أنجاني لأنهم يبغون الآن حكم الله في الزاني السيب الزاني أو حتى البكر حكم الله الرجم أو هذا حكم الله لا هو بما أرى الله سيقول الحكم أمامي جل بما أراك الله الوصف انطبق تبقي أمنا ينطبق فلم ينطبق هنا الوصف على المرء هل هو أنا بدل؟ هل هو هنا عطل حكم الله الرئيسة فعلية؟ ابدا يبقى بما اراك الله اشتهى وينطبق مفهوم هذا الكلام قد الرجل ويدعي ادعاءاً ويأتي والحمد لله ده كريم إن هو شهود زور على واحد ظلمه له شهادة زور قال بقى لن أصل إلى حق إلا بمصيبه كبرى بشهاده دور وهذه مسائل ما أدري كيف الناس لم تتعلم علم الدين جلسنا عمر بأسره نجذب على أنفسنا أو أننا نوري على أنفسنا أو شيء آخر كنا نحن في وضع آخر كأنهم لم يتعلموا شيئا يعني ببحر من الالتزام لم نرى أحدا أتقن شيئا انهيار تام لأنه, لأنه الصحيح لأنه في التأثير الأولي لم يكن تأثيرا لم يكن تأثيرا علميا وما زلنا إلى يوم الناس في هذا على نفس الناطق وعلى نفس المضمار لا تأثير علمي ولا منهجية علمية ولا رضا بالمنهجية العلمية حتى لذلك سيكون نصة مكان إلا أن النظر أن على يعني أبى علينا وأبى على الجميع كونا ان الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملون النصر الديني وابى الله ان تقوم الدنيا الا على وجود العلماء وصارت علمنا ان هؤلاء الذين يحرسون حياض الدين فلو جاء الرجل بشهاده الزور وصارت بينه والمنكر الذي انكر ما بيده شيء عليه اليمين ان لم يات هذا بالبينه وجاءت البينه فماذا يفعل ماذا يفعل بما اراك الله واراك الله ان البينا على المدعي هو اليمين على يبقى يحكم له الآن طب أخطأ بالحكم نعم أخطأ بالحكم حقيقة المسألة أخطأ بالحكم ليس بحق لكن هو ماذا فعل هو, هو الآن البينة وجدت هذا الشر طب والحساب يوم الحساب في هذا الباب ورزاية سلم قالها تصريحا ولعل بعضكم ألحن بحجاته من الآخر لكن ما تركهوش لم يتركه هكذا قال فإنما أقطع له قطع من إيه؟ من نار من نار تلظى لأنه الآن باب الاجتهاد هنا موجود بما أراك الله تشتهد ولذلك قلنا لا يصح لأحد يكون بين اثنين إلا أن يكون إيه؟ تكملت له الأهلية بما أراك الله فيرى الوصف انطبق أو لا ينطبق وعنده حكم الشرع موجود يبقى هو طبق بالأمر بما أراك الله من كتاب الله رفع وبما أراك الله اجتهادا في الوصف المنتبق انطبق أو؟ أو لم ينطرق فهمتم المسألة وتلازم المسألة هذه مسألة من الأهمية بما في معنى قول الله وإن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين الله أكبر يا جماعة الخير من الذي يعلم ما ينفع مما يضر أجيبه الله من الذي يعلم من الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون من الحكم هذا فرع عن علم الحكم والتشريع فرع عن ايش عن العلم وانتم اقررتم دينا العلم كله لمن لله وقد احاط الله بكل شيء علما يبقى لا بد ان يكون الحكم للعالم الذي يعلم ما ينفع وما يضر ويصلح به الامر مفهوم ولذلك أنا أقول ما أحد حاد عن حكم الله الا وهو ضمن قد وصف الله بايش بالجهل او رأى في نفسي انه اعلم من الله جدا. وهذا الذي حدث لما قلت للرجل انا بان اللحية وقال له لا نحن حلق اللحية نظافة وكلام هذا فقلت له تقول بذلك قال الله ما كان يعلم ان في زمننا فيه شامبو وفيه هناك كريمات لنعومة البشرة هنا الان هو يصف ربه به بالجهل لذلك ترتب عليه هذا الحكم فسبحان ربي العظيم حق. يعني تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون لكن هذا الرجل لأنه جاهل لابد أن يعلم لا يكفر لكنه يعلم في هذا الباب الغرض المقصود الله تعالى قال إن الحكم إلا لله يقص الحق هو هذا هو الحق وهو خير الفاصلين ولذلك يقول الله تعالى إن الحكم إلا لله وإن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا الا إياه هذه الآية فيها لطيفة جميلة جدا ما هي؟ ممتاز, ممتاز جزاك الله خير لما ذكر ربوبية إن الحكم إلا لله قال أمر أن لا تعبدوا إلا اياه فإظهار العبودية لله في علاه أن الحكم كله لله وحده لا شريك له سبحانه وجل في علاه وقال الله تعالى له الحمد في الأولى والاخره قال وله الحكم عليه ترجعون له الحمد في الأولى لعلمه ولحكمته ولرحمته ولو, ولو الحمد في الأخرة للحكم بفضل الخطاب بين العباد ولو الحكم إليه ترجعه ولو الحكم إليه ترجعه هو الآن في تهديد وعيد مع البشار قال له الحمد في الأولى وفي الأخرة ولو الحكم وإليه فإن لم تأخذوا بحكمه فأنتم إليه إيش؟ راجعون تهديد فسخر الآية تهديد فسخر الآية إذن أنتمLY إن لم تأخذوا بحكمه أنتم راجعون إليه أنتم راجعون إليه و والله دلا في علاه سيحاسب على القطمير وعلى الدقيق والجليل والصغير والكبير ما من شيء يخفى عليه سبحانه دلا في علاه وسيحاسب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب من ايضا قال الله جل في علاه ألا له الخلق الجميع قر حتى المشركون الجميع الا له الخلق طلا طلا وهذه معناها التلازم الوثيق بعض الفضلاء يتنظرون بكلامه. وقلت آخر مرة هذا أنه قال في كلمة مشهورة في التلفزيون أو في الإذاعة قال ما دام الأكل مش ملفات يبقى التفكير مش من الراس بعض النبلاء قال ذلك. رجل محبوب للناس وقريب إليهم يعني. من؟ آه نعم. قال هذا كلام. فقلت الله وطار الناس بها طيران. بغض النظر عن قول أكيدا من فاسنا صحيح. إذا كأنها في تلازم سطري أو عقلي يقول ما دام الأمر مش بيدك مش أنت الذي لا تنفق إذا أنت لا تأمر حتى البيوتات بتتخرب كذا لو المرأة لا تنفق رجل اللي بيحصل العزم في ديه إيش دي بيحصل لا حقا مش هذا الذي يحدث فنقول حتى التلازم هنا بينا والربعة ألا لو الخلق من الذي خلق الله من الذي أحيا وأمات الله من الذي رزق من الذي أعطى ومنع الله إذا هو الذي يحكم والشري الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهذا فيه أيضا اجرار فيه تقعيد عند المناظره أن تجر تجر الناس من المختلف فيه إلى كيف الجميع اتفقوا على ما هو الواو هنا مش ترتيبيه الواو غير ترتبية خافة للشفع الا له الخلق والأمر ما تقول الخلق بتدعيب يبقى الامر ثاني لا نقول التلازم وثير اقررتم جميعا الخلق لمن والرزق لمن ولحق المثل لله إذن وجب ان يكون الأمر كله ايه لله نقل من المختلف من المختلف فيه الى المتفق عليه فرد مسائل الأمر الى المتفق عليه وهو الخالق سبحانه والخالق سبحانه وجل في علاه. ايضا قال الله تعالى قالوا في مشايء فاحكموا الى الله وقال الله تعالى ان نزاعتم فانت, نزعتم فإنت نزعتم فردوه الله والرسول رد الى صلى الله عليه وسلم وسلم هي من الله واحد كما بيننا قبل ذلك قال لا تحرج بي لتانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه والسنة بيانة للقرآن فهي من الوحي قال وما ينطق عن, الو... عن الهوى إن هو إلا وحي إلا وحي يوح وفي السنة بسنة صحيحة لما دخل على الرجل وقال له لما تكن بأبي الحكم قال ما اختلف بشيء إلا ردوه إلي. فحكمت بينهم فأخذوا بحكم فماذا قال النمسلم مع إن أبو الحكم مع أننا لو قلنا بكون يتأبل الحكم لو لو, لو قلنا يكذنون كأبل حكم ليس فيها سمة شيء بكون يتأبل الحكم ليس فيها شيء لكن عندما انطبق فيها الوضء لغاه النمس لغاه النمسة قال لا إن الله هو الحكم وإليه الحكم الرجل رئيس القبيلة اسمه إيه أمير القبيلة رئيس ها طيب شيخ القبيلة رئيس القبيلة المقدم بينهم الكبير عليهم كانوا اذا تخاصموا في شيء صغير أو كبير رجعوا إليه فحكم بينهم فأخذوا بحكم لما قال ذلك وسلم رد عليه ما قال قال لا لست المطاع هنا ولست السيد هنا قال لا ذاك الله إن الله هو الحكم الحكم الذي يفصل بين العباد ولا مرد لهذا الحكم وحكم الله فقط قال لا ان الله هو الحكم وإليه الحكم مسمودن الكبير قال شرح قال شرح قال انت ابو شريح قال انت ابو اغير كنيته فهنا انس قال لا انما الحكم الله واليه الحكم لذلك قال لما قالوا انت سيدنا قال انما السيد الله اللي هو السيد الذي اكتمل ايه سداده منها الحكم والتشريع هذا من السؤدة الحق والتشريع حق ومحض لله جلالة فعلاء إن الله جلالة فعلاء قد وسم بعض الناس بالشرك لا لأنهم عبدوا أو صرفوا عبادة لغير الله بل لانهم قد اعتقدوا صفة من صفات ربوبية لغير الله جلالة فعلاء أو قل بلتانح عليه هم قالوا انهم يعتقدوا ذلك لكن لما, لما, لما أقروها عملا بلسان الحال كفرهم الله عز وجل اعتقادا وفعلا وهذا مشهور جدا في حديث عديد نحات لما دخل فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه قول الله علاء اتخذوا أحبارهم مروضة نوم من دون الله اتخذوا أحبارهم مروضة نوم من دون الله فقام عليه فقال والله ما ما ما عبدناهم من دون الله ما صلىنا ولا ذكينا لهم من دون الله فقال النبي صلى الله انا حرموا عليكم الحلال فاتبعتهم واحلوا لكم الحرام فاتبعتهم قالوا اللهم نعم فقال المسلم تلك عبادته يبقى ده كفروا من اي ناحيه من الالهيه يا حبايبي الالهيه والالهيه هنا كفرهم ولكن الله كفرهم من وين من الربوبيه قال اتخذوا احبارهم ربناهم ايه اربابا فوالداكم وقعوا في الشركيه الاتباع فعل فهذا الهيه والاتباع لا يكون الا نابعا من اعتقاد ربوبيه وان لم يكن لكنهم فعلوا ذلك يعني ان لم يعتقدوا له الاحقيه قد جعلوا له الاحقيه فكان اعتقاد وهذا مساله يعني شعره قويه جدا بين الخوارج وبين السنة السنه في هذا الباب على اساس وبين المرجئه ايضا على أساس أن هناك من يقول التكفير فقط محضي تكثير على الاعتقاض هذا جانب وهذا في نوع إرجاء والجانب الآخر مجرد الفعل يكفر به وهذا جانب آخر وهذا جانب فيه خوارج السنة والجماعة لابد أن ينظروا الاثنين وينظروا في الضوابط الشرعية بالوصل المنطبق أنا عارفنا نكلم تراجم سأتراجم بعيدة شوية عنكم لكن سأتكلم بها من علماء علمها ومن جاء لها, لها لكن عند الفواصل سأبين لكم الفواصل أمارسون الجماعة فواصل ينظرون بعين الاعتقاد وعين العمل لكن التغليب في عين الاعتقاد لأن العمل يشوبه ما يشوبه وهناك موانع تمنا عند باق الحكم عليه وهناك أشروط لابد أن تتوفر عند العمل في الانتباق عليه لكن لا نلغيه مع بعض الضعف فيه لا الغيب، الغاوف يدخل في الارجاء، وتحكيمه تماما بالانتباه يدخل في الخوارج، والله الموافق للصواب الصواب، وأنا عندي سعد أقسم إن المسألة غير واضحة لأحد، ها؟ مثلا أنت بتتكلم على جزئية من جزئيات سنة من بعض الضوابط، لكن هذه مسألة من الأهمية بمكان، مسألة من الأهمية بمكان، فشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال تلك عبادتهم فكفروا من, من الالهيه هنا ما هو ده عندما اتبعتم والاتباع هذا أصل عبادة لأنك ركن العبوديه الأعظم تمام الانقياد لله فقد انقض إنقاذاً تم لغير الله في مسألة التحليل والتحريم لذلك قال أحلوا لكم الحرام حرموا لكم الحلال فاتبعتموه مفهوم؟ والله جل بيّن بي بي بي أن أنهم, أنهم اتخذوهم أرباباً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فالنظر الثاني كان نظر الاعتقال وهو أن التشريع حق لمن؟ لله فلما شرعوا وقبلتم هذا شيء فرغوية أيضاً مفهوم ولا مش مفهوم؟ فإذا قالوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ولذلك قال الله رعلاً في ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلا خل الآيات ماذا قال الله على على الزحف غير الله قال إن الشياطين لا يحونه إلى أولياءهم ها قال ولا قال وإن أطعتمهم فإنهم مشركون كاد المسألة تجاكل إيمش على الزحف إيمش على الزحف أنت أكل مما ذكر اسم الله قال وإن أطعتمهم إنكم لا مشركون شرك في الإلهية لمشركون باعتقاد في الربوبيه لأنك اعطيتموهم صفه من صفات الله الخاصة به وهي وهي تشريع وهي, وهي, وهي التشريع فقال الله جعل إن أطعتموهم إنكم لمشركون لذلك قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله قال الله تعالى في علاء أفغير الله أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما هو الذي نزل عليكم يعني أقول الله هو الحكم ونزل عليكم الكتابة مفصلاً دلالة على أن كل جزئية موجودة كل جزئية في الجوانب الحياتية المعاملتية موجودة في الكتاب إما في الكتاب تفصيلاً وإما في الكتاب إجمالاً ودأت السنة بإيه؟ بالتفصيل لذلك ذلك أمر بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد قال الله جعل قال الله تعالى له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد هذه فصيله في النزاع فيما اقول كيف الايه مرة اخرى له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا والله هذا على ما أصلت لو كانوا يعلمون صدر ممتاز ممتاز صدر الباب قال له غيب السماوات والارض اذا قلنا بان الحكم لابد ان يكون عن إيه؟ عن ايه قال غيب السماوات والارض لله لا وتعالى ما ينفع وما يضر ما يصلح وما يفسد هو إيه؟ ما بالعلم؟ العلم زاي يعلمه الله رأى. له. لو غيبوا استمعوا. لا في هلفتة أخرى. هذه لفته الأولى في الآية ممتاز. اللفتة الثانية. يعني هذا مش تغزل في العلم. الآيات توضح الأم الأمور المهمة جدا. لا هو ما لهم من دونه من من ولي. معنهم إيه؟ يعني من الذي ينصر؟ من الذي يرزق؟ من الذي ينجيك من المهالك؟ إبا إذن هو الذي له الحكم إبا أتينا بالأمرين الأمر الأول أن الحكم متفرع عن العلم غيبوا السماة الأرض لهم الأمر الثاني خلق رزق إعطاء منع إحياء مات ما له من من ولي من نصير يعطي يمنع يخلق يرزق ما له من دونه من ولي. فهذا الأمر الثاني إذن يتفرع عنه أيضا الحكم إبا إذن النهاية في المقدمتين تأتي إيش النتيجة له غيب سموة الارض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك فيه إذن الأحقية جاءت من هنا علم الغيب والشهادة عند الله سواء. جعله ما ينفع وما يضر. الأمر الثاني النصر والعطاء والمنع والحياء ولماتى خدائن السموات والارض بيد الله لنفعلها إذن هذه حقية التشريع والحكم لنفعلها لذلك نهى الآية ختم الايه به ولا يشرك فيه حكمه أحد. لا يجوز أحد لانه اذا اردنا ان نقول بان هناك يعني نجعل شريكا لله جل في علاه في الحق لابد ان يكون له ايه حظ ونصيب من علم الغيب ما ينفع وما يضر وهذا ليس رياح لي او حظ ونصيب في الايه في الرزق والنفع والضر والاحياء والاماده وهذا ليس رياح لي وان من شيء الا عندنا خزائن وهذه من الآيات العظيمة جدا التي لابد أن نتخبرها طويلا في هذا الباب حقيقة التشريع لله جل لأن العلم بياتر الحكم يتفرع عليه ولأن أيضا الاعطاء والحياة والمات والرزق وهذه القوة القدرة تكون لله جل وعلا الحكم حقيته لله محدة لله وحدة ولا شريك له لذلك قال له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لاهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قال الله جل ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هنا لون آخر يثبت لك الحقية في الحكم إيه هو؟ ممتاز كل شيء يبيدنا الذي يحي ويميت هو الذي له الحكم ولانه سيحاسب على ذلك هناك ضمنا في الآية الحساب واليه ترجعون الرجوع إليه قلت لكم هو الذي أحيى فهو ويميت فإذا هو الذي يحكم فإذا حدتم عن ذلك فالمصول بين يدي الله هي فعلة هذه بعض الآيات والأحديثة تثبت ذلك وأن الحكم في الناد الفعل وأن الشرع كله لا درف على كما يقول إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن ألا تعبده إلا الله أمر أن لا تعبده إلا إياه وأيضا قول الله تعالى وما في فيه من شيء فحكمه إلى الله لذلك قال الله على تعجب أفحكم الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله إيه حكما لقوم يوقنون لقوم يوقنون يبقى الذي لا يرتضي بحكم الله هو ليس بمستيقظ. ليس م... واليقين أصل من أركان أصله ركز من أركان الإيمان وكماله رفعه في الدرجات يبقى لي أن أبين أمرا مهما في هذا الباب وهو إذا قلنا التشريع حق محض لله للفعلاء والحق حق محض لله لا لابد أن أقول في مسألة ما حتى لا يختلط الأمر لأن قلنا بننكاوي بنار بنار الفكر الضال من المتسرعين الذين يكفرون الناس هكذا ويخرجون على أولاة الأمور أو تكفير ولاه الأمور بأقل الأمور وهذا ضلال مبين يفسد أو يعمل الفتات في الأمة بأسرها وأيضا ننكاوي بنار المرجئ الذي لا ينظر لشيء ولا ويعني يرى أن الإيمان قد بلغ مداه في كل إنسان عصى الله أو أطاع الله لأنه في علاه والوسطية خيار ألفت الانتباه إلى أن هناك الأحكام على نوعين أو على قسمين أحكام هذه الأحكام أحكام منصوص عليها نصاً تاماً غير محتمل وهذه لا يمكن لأي إنسان أن يغيرها أو يجحت بها أو لا يعتقدها أو لا يعمل بها عند القدره على ذلك ضع تحتها خط لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر كما قلت أن يجحب بها أو, أو, أو لا يعمل بها أو, أو لا يعتقدها أو لا يعمل بها عند القدره على ذلك يعني لم يستطع وحال دونها ما حال فنقول له المهم قل واعتقد أن الحق فيها وأنك يجب عليك أن تعمل بها وأنك إنزال الحائل لابد أن تعمل بها حتى تنجل حتى تنجل وهذه لا مدخل لأحد فيها الحلم الأحوال كالأحكام الظاهرة بينا في مسائل الحدود ومسائل الطلاق ومسائل المسائل اللي هي الظاهرة على المنصوص عليها ولو ضربنا مثلا بذلك مثلا دعك من الحدود الناس كلها تتمسك بالحدود كربة الربا لا ترد أحدا يقول الربى حلال لا استطيع بل بل الجميع الذي يقول الربى حلال كفر صحيح ولا لا هذا ما عليه أولئان لكن سيأتي في الأمر الذي قلنا عليه وهو ايه الوظف المنتظر يقول الربى حرام لكن المعاملة الفلانية ليست ايه ليست ربا والمعاملة الفلانية لا ليست ربا يبقى النزاع هنا نزاع يجتهاد في الوصف المنطبر لكن لا يمكن أن يأتي علنا أحد يوم بلايه واليوم الآخر صدى لتعليم الناس ويقول الربع حلال لأنه بذلك إيش قد كفر انتهى الأمر كذب الله الذي في رد على الله حكمه لكن هو يقول الوصف المنطبر القسم الثاني من الأحكام يبقى في الأحكام الظاهرة المنصوص عليها كنا الأمور الثلاثة ولا بد من اعتقادها ولا بد من العمل بها عند القدرة وممكن المسألة المسألة يكون فيها نوع اجتهاد الاجتهاد فين ليس في النص والحكم الحكم انتهى أمر انتهى الحكم جلي كالشمس يبقى المسألة فيها هنا ايه ها عند التطبيق الوصف منطبق أم ليس منطبق زيد الله محفظ محفظ المسلمين رجل متزوج يعني في حكم الشرع اسمه ايه زين محسن زنى حقيقه زنى بزينب غفر الله للجميع الله استر علينا احفظنا جميعا يا رب العالمين وزينب اعترفت اعترافا تاما أنها كانت والذي زنى بها هو زيد جيد ثم جاء عمير لا نصيب تفهم بعد عن ذلك عمير وعبيد فشاهد على زيد أنه قد زنا بزين وين حكم الشرع هنا تعالى مطبق زنا وهو سيب محصن وزينب سيب محصنه طيب حكم الله لنا ها في الآل منسوخة فرجمهما البنت وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والثاي والثاي بيش مئة هذا منسوخ والرجم الى الموت يبقى زينب حكمه ها والوصف منطبق ولا غير منطبق منطبق بايش ها بالاعتراف وده أق... اعظم البيانات هو الآن واعترفت على من على زيد انتهى امرها رجمتها تاب الله عليها وهي تسبح في انار الجنه ان شاء الله ان كانت هذه من التوبه النصوح زيد تعالى حكم الله فيه إيش؟ الرجم ممتاز تعال ننظر بقى الان عند التضليل الوصف المنطبق الوصف المنطبق قال لزايد أنت قال ولا رايتها ده جن يتمثل بشكل ورحلها بعد لا فنف فجاء عبيد وعمير فشهد عليه صحيح ولا لا هنا الوصف ايش غير منطبق ايضا ليش البيانة ايه طب ما اتى الاربع شهود عبيد نقول عبيد راء ويقول والله لو في كاميرا في عيني لا صورت لك لا صور صور تعال جيبها هنا بقى عبيد عبيدي شهد وعمري وصور وهو قال لك اهو كما ترى كالمروه في المكحله وتارى اهو المنظر وشك هذه الكاميرا لا لا يخبي طبعا ليش بقى في عصرين هنا اسمه ايه اسمه ايه اللي بيعملوه ايه الفوتوشوب مقشوط الان ترك المغشيت ودخل في التكنولوجيا العظمى في مسائل الفوتوشوب اللي هو التركيب يعني التركيب فالتركيب ظاهر اذا ليس بين يبقى نبقى إليه الشهود شهود شهود لابد في البينه ان تكون اربعه يبقى سنقول عبيد بعدما اقسم وبكى كذاب والعبيد كذاب تعالى لنأخذ شهادتك ويجلد ها ثمانين جلدا نجد ثمانين جلد مفهوم يبايدا المنصوص هو عليه لم يتغير لكن عند انتباق الوصف يحدث المسائل الاشتهاد مفهوم أحبالي يبا هذا الخسم الايه الاول الخسم الثاني احكام شرعية لكنها نابع عن اشتهاد نوازل من النوازل نزلها من النوازل لم نجد نصا في كتاب الله صلى والسلام عليه على هذه الهيئة بالضبط كالاستصنع بعض التعاملات اللي هي مثل قل الإيجار المنتهية بالتمليك هذه نوازل هذه نوازل نوازل فهذه النوازل طيب عندنا أيضا من النوازل ممكن يكون القتل بالتنويم المغناطيسي صح مسموش تنويم مغناطيسي أو سمتلويم يبقى ينيما وخلات تمشي تقع في في البحر ولا في البلكون اسمه تانون أو نظيف اسمه هكذا؟ نعم، هو ده بالضبط بالضبط كالسحر يعني. خلاص. لكن هو نوازل. فالنوازل هذه الأحكام التي هي غير منصوصة هي الأحكام التي أحال الله فيها على من؟ على المجتهدين لياروا حكم الله فيها. لكن لا يجزم بأن هذا أيه حكم الله. لا يجزم. هذه أحكامنا بعيدة الاجتهاد قال الله في علاه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن النبي صلى الله إنما العلماء مرصد هل لا حين جاهدوا إنما أشفاءوا لأي أسوأ هنا هذه الأحكام أحكام عن إجتهاد لو اجتهد فيها ولي الأمر يلزم الناس به لكن لا يزعم ايضا أن هذا إيه أن هذا حكم الله فالمخالفة لو فيها مخالفة يبقى ولي الأمر له ان يعذره ونخالفه لكن المخالفة فيها ليست كفرة ليست كفرة حتى اللي بها ليس بكفر ليش لأنه ليس بحكم الله ليس حكم الله هذا حتى نقول أنه كفر بذلك شوفت الفرق بينه وبين الثاني وبين الأولاني وهذا الذي قال فين مسلم قال له فإن أرادوك على أن تنزلهم فلا تنزلهم نكلا تأتي على صدق حكم الله أم لا على اجتهاد يبقى هنا الذي محله الاجتهاد لا يكره خلف طيب؟ ولو كان ولي أمر ممكن يعذره يبقى يعذر لمخالفة لمن لولي الأمر لا الاجتهاد لذلك قلنا إلزام الناس بمذهب ظلم ضلال مبين لأنه ليس بملزم الملزم فقط وما أتاكم الرسول فخذوه ما نعانكم عنه فأيه فأنته. مفهوم مفهوم بهذه الأحكام الثانية من الأهمية من هي مسائل هي أحكام اجتهدية تكون رجعة إلى اجتهاد العلماء فسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون هنا يبقى لنا الكلام على مظاهر هذا في العصر الحديث نرجعه للأسوار القادم أو لا لأن هذه المسألة كده عشان تكون مستوية في رؤوسكم لأنها مسألة من هي التأصيل لكل مسائل وبعد ذلك نضيب بقى الصور التي تظهر في هذا العصر من فعل الروافض الذين يجعلون التشريع حق محض للأئمة أو من فعل مقلدة الذين وصلوا إلى تقليد الأئمة وتقليد أصحاب المذاهب أو تقليد المشايخ إلى أن جعلوا كلامهم تشريعا لا يمكن مخالفته ومخالفته ابتداء الكلام بيقال هذا سوء أدب هذا سوء أدب مخالفة الشيخ الفلاني هذا سوء أدب ده البداية اللي أز... الزيف ينطري اللي ينطالد على الناس للناس محبب إليهم الأدب فيقولون المخالفه سوء أدب ده أنت لسعي الأدب ده أنت ما تربتش تربية صحيحة لتكون عبدا لله لأنك أصالة أساءت الأدب مع الله أساءت الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك لو كنت مؤدبا حقا لعظمت النبي في قلبك وقلوب الناس وقلت لهم الاصل في ذلك هو محض انقياد لله ولرسوله ولشرع الله جل في علاه فانت من اسوا الناس ادبا لكنك تغش ولا ينطلي غشك على, على, على, على, على الله جل في علاه ولا على عباد الله لما؟ لانك لو اردت ان تؤسس الادب حقا فتاسيس الادب ان تتادب اولا مع الله ثم تتادب معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن كلنا نسيء الأدب مع الله في بعض الأمور عند عندما نحوم حول الحمة المتكلم المتحدث أول الناس في ذلك لكن الحمد لله أن الله يرزقنا بعدها التوبة والأوبة والرجوع ومراجعة النفس والاستغفار هكذا البشر لكن الأصل أنه يستقر في قلوبنا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل ما العلم نصبك للخلاب سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، قال الله إلا دفع وما آتاكم الرسول فخذوه ومن آتاكم عنه فانتهو سنبين ذلك ونبين أيضا أن من هذا من, من يعتقد بأن التشريع تشريع بعض الأزكار والصلوات وهذا لغير ذلك الأشخاص هذه مسائل من الأهمية بمكان نعرضهم أنه تم وتم نعرضهم أن نجعلها درس القادم هذا أمر أليم طبعا أنا أهم شيء عندي بس أن تفهموا المسألة الأصيلة في الفرق بين مرجع الخارج ووسطيت هذه السنة الجمعة في مسألة الاعتقاد ومسألة التطبيق دي مسائل من الأهمية بمكان مسائل من الأهمية بمكان في هذا الباب فهمتموها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونزاكم الله خير الجسد